من وقع منه او قام به اولى هذا هو الاصل فاذا قلت قام فلان فالاصل ان يقائل فلان الذي وقع منه واذا قلت مات فلان فالاصل انه الذي مات ولهذا شيخ قلنا يضاف الى من وقع منه مثل قام أو قام به مثل مات فإنه لا يقال وقع منه الموت ولكن يقال قام به واتصف بالموت هذا هو الأصل في اللغة العربية فإذا, فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف والأصل عدم الحذف ينزل ربنا قلت ينزل أمر ربنا اذا معناه أن في الكلام شيئا محذوفا والأصل عدم الحذف الثالث أن نزول أمره ورحمته أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل بل امر ورحمته ينزلان كل وقت أليس هكذا بل فإن, الله فان نزول الامر ونزول الرحمه لا يختص بهذا الجزء من الليل بل هو ينزل كل, كل لحظه كل لحظة وامر الله عز وجل وكل لحظه ورحمته سبحانه وتعالى نازله فيقيل المراد نذور أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت نعم لو قال قائل المراد بنذور أمره أي أمر خاص ضير الأمر العام الذي ينزل كل وقت أو المراد الرحمة رحمة خاصة فيها هذا الجد من الزمن للرحمة العامة التي تنزل كل وقت فالجواب أنه لو فرضا صحة هذا التقليل والتعويل فإن الحديث يدل على ان منتهى هذا الشيء منتهى هذا الشيء السماء السماء الدنيا <تصفيق> نعم هو السماء الدنيا هو يعني لو قلنا انها رحمة خاصة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثة للآخرين وقلنا أنها رحمة خاصة أو أنه أمر خاص فهنا نقول أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها مش الفائدة إذا كان من يعتصل إلى الأرض ولن تتعن منها فأي فائدة لنا حتى يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل بذلك ان يكون المراد بالنزول نزول الأمر أو الرحمه الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه من يستغفروني فاغفر له ولا يمكن ان يكون ذلك أحد ان يقول ذلك احد سوى الله هل, هل يمكن ان الامر يقول من يدعوني فاستجيب له او الرحمه تقول من يدعوني فاستجيب له او الملك يقول من يدعوني فاستجيب له وبهذا تبين بطلان هذا التحريف وان الصواب أنه ان الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى حقيقه ولكن هنا مسائل المسألة الأولى هل يخلو العرف من الله عز وجل عند نزول إلى الدنيا أو لا يخلو من العلم من قال إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بهذا وأنه كما قال لمن مالك في السؤال عن كيفية الاستواء قال السؤال عن بدأ السؤال هل يخلو منه العرش او لا يخلو هذا من البدع؟ لان الصحابة رضي الله عنهم نعم ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع, مع ان نعلم انه اما ان يكون ورود هذا على القلب حقا او باطلا فان كان باطلا فلا ينبغي ايراده وإن كان حقا فإننا نعلم أنه لو كان مما ينبغي أن يتكلم فيه الإنسان لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بأن يتكلموا به ولهذا نقول إن الأولى الكف عن هذا السؤال لا تقول يخلو أو ما يخلو قل كما سمعت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وما عليك أن يخلو عرشه منه أو لا يخلو وقال بعض اهل العلم ان العرش يخلو منه وهذا خطا لان القول بان العرش يخلو منه قول بلا علم فان الاصل انه مستوى على عرشه فلا يمكن ان ننفي عنه هذه الصفه الا بدليل وليس هناك دليل ثم انك اذا قلت يخلو منه العرش فإنه يوهم أن تكون الأمكنة تحصل الله عز وجل فيكون على العرش ثم ينزل السماء، فيكون على السماء وهذا شيء مستحيل القول الثالث في المسألة أنه ينزل ولا يخدمه العرش لأن النصوص أثبتت نزوله وأثبتت أنه مستوى على العرش فنثبت أنه مستوى العرش وأنه ينزل نعم ولا ولا تناقض في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وإلى هذا ذهب الشيخ خلسان المتهمية رحمه الله وقال إني نقول ينزل ولا يخلو منه العرش ولكن عندي أن الاولى هو الكف عن إيراد هذا السؤال مطلقاً ونقول للصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا من الأمور التي يجب علينا أن نعتقدها أن نعتقدها إثباثا أو نفيا تبينها الله ورسوله نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم هو لكن من نعم لكن من الذي يقول انه سبحانه وتعالى لما نزل الى السماء الدنيا ترك الاستواء العرش ما ها؟ ما هذا هو، ولهذا قلت ان اقرب الاقوال الثلاثة هو عن هذا الشب يراد السؤال ويجواب عنه نعم. هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلق نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء ولذلك بعض العلماء لما خاف من هذا هذه الشبهة قال إن الله تعالى يرطع السماء الدنيا فإن فوق السماء السابعه من أجل أن لا يكون فوقه شيء من السماوات، ولكن هذا خطأ إذا رفع السماء الدنيا واستارت، اشتارت عليا ما هي فالصواب ان نعرض عن هذا كله لقلوبنا وألسنتنا وأن يسعنا ما وسع الصحاب رضي الله عنه ونؤمن بأن تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما اخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز ذلك فالحمد لله ما كلفنا بهذا لأن لو كان هذا مما نكلف به لكان الله تعالى يبينه بيانا شافيا لانه يتعلق بالعقيدة ولا بد أن تكون العقيدة واضحة المبني على أمل واضح قال فصل في الجمع بين النصوص وعذوب الله تعالى بذاته ونزول إلى السماء الدنيا اولا عذوب الله بذاته من صفات الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا فالعلوم صفة ذاتية مش معنى ذاتية؟ اي ان الله لم يزل ولا يزال متصفا بها وهو امر سمعي عقلي تفرد كما سبق فاذا ورد ما ظاهره بنا في ذلك فاننا نجمع بينهما فنقول لنفس النزول الأول النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحارك ما تقبل الثاني أن الله ليس كمثل شيء في جميع الصفات فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع روه ويناقضه وبهذا نسبا من كل هذه الإرادات إذا قلنا إن الله ليس كمثل شيء وان الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل ونقول إن هذا أمر أثته الله نفسه ولا يثبت الله نفسه شيئا محالا أبدا ونثلا من كل الارادات التي يريدها على الشبه علينا مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية أليس كذلك ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما؟ نقول كما قلنا قبل قليل من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقهم ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين لان الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق فقد يكون بالنسبه لهذه المنطقه من الارض نازلا الى السماء الدنيا وب... لانها سلاله الاخر وبالنسبه للمنطقه الاخرى غير نازل لأنه لي... لانها ليست في الثلث الاخر من الليل وكل الامر ينبني على التسليم التام لما جاء في النصوص فانت اذا سلمت تسليما تاما وامنت إيمانا كاملا لم ترد عليك هذه الشبهات والله اعلم الباب الرابع عشر في اثبات الوجه لله تعالى اثبات الوجه لله تعالى هو ما يقول به اهل السنه والجماعه ان لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والاكرام من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على السنة واخذوا بها ولم يتفرقوا بها وقد ادعى بعض المتأخرين أن أهل السنة والجماعة ينطبق على ثلاث طوائف الأثرية والأشعرية والمتريدية وزعموا أن الأشعرية والماتريديه من أهل السنة وجماعة ولكن هذا ليس بصحيح لأننا نقول إن الوصف لا ينطبق عليه إذ أنه أهل السنة وأين السنة من الأشعر وأين السنة من الماتريديه ويقول أهل الجماعة والآن أنتم معترفون بأن هؤلاء تلافروا وجماعة لا تكون إلا فرقة واحد. وعلى هذا فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على الأثرية فقط ولهذا السكفارين رحمه الله قال في الدرة لما ذكر افتراق هذه الأمة على ثلاث وثلين فرقة قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على اهل الأثر لا على الاثر الاثريين لان الاثريين فرقه واحده اخذه بالسنه مجتمعه عليها نعم الماتريديه يقولون الفرق بينهما ان الماتريديه يزيدون صفه ثامنه وهي الخلق نعم يثبتون الخلق بخلاف الاشاعر اللهم أن أناد عنهم لأن هذا في السفاء لكن قد يختلفون عنهم في اسماء أسماء والدين في القدر قد يختلفون مثلما أن الجمعية والمعتزلة يتفقون في باب الصدفات ويختلفون في باب الأسماء الإيمان والدين وفي باب القدر نعم إن نظر إلى أنهم يزدرون طيب يقول على تبوته لله الكتاب والسنه على تبوته لله الذي عليه الكتاب والسنه فمن ادله الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يبقى وجه ربك هذا بعد قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قال بعض اهل العلم ينبغي الانسان ان يصل بين العاتين فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لاجل ان نتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق لانك يقول كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية فإذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق قول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ذو صفة لرب ولا لوجه لوجه ذو الجلال والإكرام ولها جاءت بالرهب لكن تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي صفة لرب وليس لسم لأن الذي يوصف بالجلال والإكرام هو الله او وجه الله وقوله يبقى وجه ربك ذهب بعض أهل جهل والسفه أن الله يفنى إلا وجهه، واستدل لذلك بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن هذا من من الخطأ العظيم، لأن الله تعالى لا يكمدح أو لا يمدح نفسه، لأنه يهلك إلا وجهه. ليس هناك مدح إذا كان الإنسان تأكله الأرض إلا عجب الذنب صار وجه الله مثل إيش؟ مثل عجب الذنب وهذا لا أحد يقول بقول يولي الله ولكن عبر بالوجه عن الذات عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام نعم والوجه هو اشرف ما يكون في الانسان فلهذا عبر الله عن نفسه في الوجه فقال ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك الا وجهه وقال بعض العلماء في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه الا ما اريد به وجهه فاستدل لذلك بقوله تعالى وقدمنا الى ما عمل من عمل فجاءناه هذا الامنثوره قال فكل شيء لا يراد به رسول الله فانه حال كنتال والان قلنا نقول إنها تشمل المعنى واما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فقد اختلف السلف فيها على قولين منهم من يقول إن المراد بالوجه هنا أجهة وجعل قرينه ذلك قوله ولله المشرق والمغرب فهاتان جهتان فأينما تولوا جهة المشرق أو جهة المغرب فتم جهة الله عز وجل يعني فهي الجهة التي امرتم بها وقيل المراد بوجه الله, الله وجه الله وجهه الحقيقي واينما وان الانسان اينما تولى الى مشرق او مغرب فان الله تعالى قبل وجهه كما في الحديث الصحيح ان ارسلناها عليه الرسول صل... علي صل... صلى الله عليه وسلم يصلي ان يبصق قبل وجهه وقال ان الله قبل وجهه وهذا القول ارجح والقول الاول صحيح فان الانسان اذا اشتبهت عليه قبله وصلى الى اي جهة فدمت الجهة التي امر ان يتوجه اليها نعم نعم نعم انا لا لان معروفه هذه اساليب لوحه عربيه والقرى نزل في اللغة العربية فعندما نقول مثلا ويبقى رجب ربك مثلا فلا شك أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفات الخاصة يدل على أنها أكمل من غيره يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفة الله يدل على أنه أكمل من غيره فالحفظ المرأة ولكن يقال أنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل ويبقى وجهه فقط أو يهلك ويبقى وجهه فقط لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا نعم أيها والله أنا عندنا ما هو أتهم لأن حتى الآن اتغاء وجه ربي هو الذي يصبر اتغاء وجه ربي وما أشبه ذلك دائما أعبر بالوجه عن الذات حتى بمقصد اللغة العربية فهم التعار... ما يريدون الوصف فقط بل يريدون ذات كلها فالظاهر أن هذا ليس من باب التحرين لأنه ليس من باب التعين بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية <تصفيق> عنها أو المراد الوصف فقط والباقي يحلك هذا ما أحد يقول به من هذا العلم إلا, إلا فلقة غادة قالوا من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماثور أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك أسألك لذة النظر إلى وجهك هذا فيه دليل على أن الإنسان يرى الله عز وجل وأن ألذ شيء عليه النظر على وجه الله ففي قوله تعالى عن يجنب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ الأعين يقول لا لدة للعين أكمل من لدة النظر إلى وجه الله عز وجل ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه النظر إلى وجهه وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لدة النظر إلى وجه الله دليل على أن ذلك ممكن وأن رؤية الله ممكنة خلافا لمن لأهل التحريف من الاشعريه وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى بالعين وإنما يرى في القلب أو يرى ثوابه أما دات الله عز وجل فعندهم أنهم أنه لا يرى ولكنهم نسال الله العافية حرموا أنفسهم هذه اللذه العظيمة التي هي أعلى نعيم الجنة حرموا أنفسهم إياها مع جلال التساب والسنة على ربوتها. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية. <متحدث> <متحدث> نعم السؤال غير لقائي. معروف السؤال غير لقائي لا. يعني منا من الوصول إلى الله عز وجل. نعم. <متحدث> نعم. <متحدث> <متحدث> <متحدث> لا لا ليس من أن يحبونه. نعم يعني يحب لقاء الله. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء قال تعيش يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس بذاك ولكن المؤمن إذا اختر بشر بالجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاء وأما الكافر فبالعكس وتخريف معناه إلى الثواب هل أحد قال بذلك نعم اهل السعطين قالوا إن المراد بعض الله ثواب الله كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك بالجلال والإكرام نقول هذا لا يصح أولا أنه خلاف ظاهر النص وكل معنى يكون كلاف ظاهر النص فإننا فانه يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك فكل احد صرف النص عن ظاهره فاننا نقول له حفظ والا في الاصل ان دلاله النصوص على ظاهر النصوص فان جاء بدليل والا وجب ان نجعل النص تألم على ما يقضيه ظاهره ولكن المشكلة الآن أن بعضهم يقول إن ظاهر النص هذا مستحيل على الله هذا المشكلة ولذلك يلبسون يقولون الاستواء على العرش ظاهره أن الله استوى عليه أن يعلى عليه واستقر لكن هذا محال لأنه لو كان كذلك لازم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول لهم هذا ليس بلازم هذا الاستواء إنما يلزم في استواء أو هذا المعنى إنما يلزم في استواء المخلوق هو الذي إذا استوى على شيء وخر الشيء سقط أما الخالق فلا فهؤلاء الذين يقولون إننا لو اثبتنا لله وجها لازم أن يكون له جزءا أو أن يكون له جزء ولهذا قرون سبحان من تنزه عن الأغراض اشتعد والأبعاد اشتعد والأعراض سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض الكلمة زينة هل يسمع يقول من شاء الله هذا منهمون وشريدون بهذا سبحان من تنزه عن الابعاد يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم لان هذه اضعاف والله منزه عن الابعاد عن الاغراض عن الحكمه لان الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمه هكذا يفعله الرجال لانه لو فعله لحكمه لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده فهو منزه عن الأغراض والثالث عن الأعراض الأعراض الصفات الفعلية يقول لأنها عرف يأتي ويزول فهو منزه عن النزول إلى السماء الدنيا منزه عن إسراء العرش منزه عن الضحك منزه عن الزيانة والقيامة وما أشبه ذلك لماذا؟ قال لان هذه اعراض والاعراض لا تقوم الا بأجسام والأجسام متماثله وقد سبق لنا بيان بطان هذا الدليل اي نعم طيب ثانيا أن, ان هذا الوجه ورد في النصوص مضافا الى الله وجه الله والمضاف الى الله اما ان يكون شيئا قائما بنفسه وَإِنَّا أَنْ يكون غَيْرَ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ الذي أضافه الله إلى نفسه لا يحظو يكون قائم بنفسه أو غير قائم. إن كان قائمًا بنفسه فهو مخلوق وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس من مخلوق ولهذا قال فإن كان قائمًا بنفسه فهو مخلوق وليس من سباته. مثاله بيت الله ناقة الله وين بيت الله هو؟ وطهر بيت للطائفين وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات بيت الله وناقة الله وإن الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه طيب البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه نعم اذا يكون مخلوقا الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا واضح وغيره مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منهم السماوات والأرض التي فيها عين قائم بنفسها ولا لا طيب قوله من ليس المعنى أنها جزء من الله وإنما إضافة الله إضافة الخلق أو تشريف أو تكريم وإنما أضيف إليه إما لتكشيف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخلقه نعم. أثبت القرآن كتاب الله عن الكتاب؟ لا. إما على مكتوب؟ لا مكتوب عن القرآن. لا مفاند. لان المكتوب هو هو الله عز وجل هو الان صحيح بعد ان وضع في هذه في هذه الاوراق فالاوراق مخلوقه والمداد مخلوق وعمل الكاتب مخلوق لكن المكتوب غير مخلوق أي بقول وان كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بالمخلوق مثال ذلك عن الله قال الله تعالى ولا يخلقون بشيء من علمه هذا مخلوق لا لا غير مخلوق وقال تعالى لكنه يشرب ما انزل اليك انزله بعلمه كذلك قدره الله وردت قدره الله مضاده الى الله هل وردت مضاده الى الله لا محق قدره استقم من قدر الله او قدر الله هذا التقدير القدره اعيدك بعزه الله او اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وهو طيب، احاذ هذا الذي قال عبد الله في ذلك احد اول كلامه كلامه حتى يسمع كلام الله ويده يد الله فوق ايديهم ويداه مبسوطتان وعينه تجري باعيننا ولتصنع على عين، ونحو ذلك، والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإن وجه الله عز وجل صفة مسباتية، غير بائن منه، والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له، فلا يقوم بنفسه. يقول، لهذا فأيضاف الله من باب إضافة الصفة. إلى الموصوف. ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيهم روح. هي في لكن هل هو عين قائم من السيا؟ نعم. لأن الروح عين قائمة من السيا تقبض وتكفن وتعذب هي عين قائمة من السيا فتكون مخلوق. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن من عن الله عز وجل والوجه صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق ولا بائن فكذا يفسر هذا بهذا يعني إذا قلت بأن قوله تعالى وَأَبْقَوْتُ وَاجْهُ رَبِّكِ إذا قلت بأن المراد ثواب الثواب مخلوق أليس كذلك هو الله ولا من صفاته لأن الله تعالى يخلق على الثواب أو هذا العقاب نعم بل, بل هذا الثواب لأن الكلام على الوجه فكيف يفسر هذا بهذا نعم نعم الوجه أن أنا عندي إن ذلك الوجه نعم صاب أن حتى ثالثا أن أن بفتح همزة رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام وهل يصف الثواب بالجلال والإكرام لا ويبقى وجه ربك ذو الجلال ولم يقل ذو الجلال فدل هذا على أن الصفة تابعة للوجه والثواب لا يمكن أن يوصف لأنه ذو الجلال والإكرام لأن الثواب وهذا يقول و... ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأن له وصفى الوجه بأن له نورا استعاد به مين أنا أخذها و... أعوذ بن... بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت لهم علي... وصلح رجل والآخر وبأن له سبحات ويبقى تحرق من تهى إليه بصره من خلقه في قوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشبه لا حرق الصبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه فهل يمكن أن يقال الصبحات الثواب؟ لا يمكن وكل هذه الاوصاف تمنع أن يكون المراد بالثواب والله اعلم نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى اجمعين أجمعين سبق لنا أن مذهب على سنة وجماعة كتاب الوجه لله وأن وأنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل من كتاب الله أي بل هو منصوط كلمة عن وجه الماضي ويبقى وجه في نعم. ومن السنه غانم نعم. السنه لذة ف... النظر والشوق الى نعم. واجمع السلف على ان لله تعالى وجه فما هذا الوجه الذي اجمع السلف عليه بيد الله عز وجل مرهب أهب السنة وجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين يدين بالنصب لأنها اسم اسم أن مؤخر مبسوطتين في العطاء والنعم والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يجاه مبسوطتان بل يجاه ولو كان له أكثر من سنتين يقال بل أيديه مبسوطه لأن المقام مقام تمدح بكثرة العطاء وكلما كثرت آلة العطاء كان العطاء أكثر فلما ذكر الله اليدين سنتين فقط دل على أنه ليس له ليس له أكثر من, من, من سنتين وثلاثين إن شاء الله تعالى أن الله قال مما عملت أيدينا أنعاما فأثبت الجن وسأثنا إن شاء الله جواب عليه أو أجواب عنه قال وهما من صفاته الذاتيه ثابتة له حقيقة على وجه الله يقبه ذاتي ما هي السفاة الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والخبرية مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد اشبهها هذه ما الصفات الذاتية الخبرية وقوله تعالى له حقيقة على الوجه اللائق به قولنا حقيقة شلافا لمن قال مجازا فإن حقيقة ثابتة لله عز وجل له يدان اثنتان حقيقيتان وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق لا يلزم حقيقة لازم يلزم لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال إذا أفدتم من الله يد لزمكم أن يكون مماثلا المخلوق نقول له بكل بساطة وخلافا لمن ينعس نعم نقول له بكل بساطة إيش هل تثبت لله ذاتا سيقول ها؟ سيقول نعم هل لازم من إثباتك الذات أن تكون ذاتهم مثل المخلوقين لا إذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات وهذا جواب بسيط وجواب مقحم مقنع لا خلاص صميم هذا واحد الثاني نقول لا يلزم من تساو الشيئين في الاسم ان يتساويا في الحقيقه اليس كذلك سيقول بلى. ان قال لا يلزم من تساوى في الاسم ان يتساوى في الحقيقه نقول بسم الله الرحمن الرحيم هل لك عين هل لك عين سيقول نعم لي عين هل للجمل عين سيقول نعم له عين هل عينك كعين الجمل وش بيقول ولا بيقول يحطينه كفر هذا نعم سيقول لا نقول هل لك يد سيقول نعم, نعم. هل للهر يد سيقول نعم هل يدك كيد للهر نعم ولا لا سيقول لا ولا كان الشعب طبعي داروا يرجع بدون أبواب ولا لا إذا نقول هذا الرجل نرد عليه من وجهه الوجه الأول أنك تثبت لله ذاتا وتؤمن بأنها لا تشبه ذات المخلوقين والكلام على الصغاة كالكلام عن الذات كان أنك أنت الآن تعترف بأنه بأن, بأن الشيئين إذا تساويا في الاسم لا يلزم أن يتساويا في الحقيقة اليس كذلك اذن ما المانع من ان تقول ان لله يدا حقيقيه لا تشبه ايدي المخلوقين وشمانا واقول الاصح ايضا أن لا نعبر ب تشبه ان اعظم الأصح الاصح ان نقول لا تماثل ايدي المخلوقين لان هذا هو التغيير لا ليس كمثله شيء عرف ولأن المشابهة من بعض الوجوه لابد أن تكون في اتفق بالحقيقة لابد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه قلنا لا في إدراف المسموع يتشابهان لكن في الحقيقة ما يتشابهان في الحقيقة والقدر ما يتشابهان بلا شك لكننا نقول التعبير بعدم المماثلة هو الاولى لانه التعبير القراني ولانه منتف قطعا بكل حال اي اذا نقول للاخ او لهذا الذي محرف يقول له انت تشبه أنت ليش ما تثبت لله يد حقيقية لا تشبه او بالاصح اخرتنا على لا, لا تشبه لا تماثل ايدي المخلوقين قل لا هل في ذلك من عيب ان نقول الله يد عظيمة جليلة مبسوطه بالعطاء والنعم السماوات السبع والعراق السبع في كفر الرحمن خذلك في أحدنا هل في ذلك نقص اسالكم بالله ما في نقص ما في نقص؟, نقص؟, نقص اذا لم يكن به نقص لماذا لماذا ننكر ما اخذت الله نفسه ونقول نحن أعلم بك منك يا ربنا نعم فرح حقيقه الامر أن الذين ينكرون ما وصف الله بنفسه، ترى لسان حالهم يقول: نحن أعلم بك منك يا ربنا. قل لا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك لا أعصي ثناء عليك، أنت كما أذل نفسك يقول لا حنا لنار تتنا عليك، أنت تقول لك يد ولكن ما لك يد؟ الموارد بيدك، هنيم اللي حنا نأكلها ونشغلها ونلبسها. هذا ما بيدك. نعم نصر الله السلام يقول فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يخاطب الله من؟ يخاطب ابليس يقول أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وما خلقه الله بيده الكريمة فهو له زيادة الشرف والفضل وقال بيدي أي بيدي الثنتين هم يقولون لما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي سبحان الله الله, الله؟ القدرة القدرة ما له قدرتين وينها قدرتين لله القدرة قدرة عظيمة ما لها نهاية ولا للا قدرتين له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها وتعدد المقدور لا يلزم ما هو الله خلق الشيطان بقدرته الشيطان لو ك... حجيت لو كان من المراد باليد القدره لقال او انا يا رب خلقتني بقدرتك لكنه احتج بحجه بحج ثانية باطلة قاس في مقابلة في النصر اش قال خلقتني من نار وخلقتهم من طين فاذا القياس يقتضي ان المخلوق من النار الذي يطبخ عليها الطعام نعم وتضغى عليها القهوة وما أشبه ذلك أحسن من طين أن يلوث الثياب فيقول أنا خلقت من النار وخلقته من طين فأنا خير منه واحق بالسجود منه ولكن من القيم رحمه الله ذكر الفرق بين الطين والنار من عدة أوجه وأن الطين خير من النار فضلا هذا عن ماده الخلق التي احتج بها ابليس لكن هناك شيء ما يمكن لابليس ان يحتج به وهو ان الله خلق آدم بيده وهذه مزيه لا تكون لم تكن لاحد من المخلوقين كل المخلوقين خلقوا بماذا بالكلمه كن فيكون أما آدم فخلقه الله عز وجل بيده حتى سواه ونفخ فيهم الروحي طيب كلمه خلقت بيدي صريح في ان المراد ان الشيء الذي خلق به هو اليد ولم يقل خلقت يداي حتى نقول ان اليد يراد بها الذات كما في قوله بما كتبت ايديكم لان هنا اضاف الخلق نفسه ثم جعل المخلوق به يديه، فقال لما خلقت أم تسجد لما خلقت بيدي وليست هذه الآية كقوله مما عملت أيدينا عن لان لأن مما عملت أيدينا عن مثل قوله بما كسبت أيديكم فالمعنى مما خلقنا لكن هذه خلقت الله الخلق إليه ثم قال بيدي ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ها ابتين إن شاء الله ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ الله أكبر يد الله ملأ ما أنه ملأ يعني ممتلئة لا تغيظها نفقه مثل ما أن علمه عز وجل لا يغضه شيء كذلك عطاؤه لا يغضه شيء يقول الله عز وجل في الحديد القدس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الله أكبر. إذا للمحيط الأطلسي، وغمس فيه، مخيط، تبقى السفن على الأرض، لأن المخيط شرب البحر كله. قل لا؟ وش البحر؟ لا شيء. وهذا من باب المبالغة في في في النفي. من باب المباراة في النفي يعني أنه لا ينقص ذلك مما عندي شيئا ابدا إن كان المخيط إذا غمس بالبحر ينقصه فهذا ينقصه ومعلوم أن الجواب بداهدا عند كل أحد آه. لا ينقصه طيب إذا يد الله ملأ لا تغيظها نفقه ثم ضرب لنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سحاء السحاء كثيرة العطاء التي لا تمسك خلافا لقول اليهود يد الله مغلوله قتلهم الله وقول بعضهم إن الله فقير ونحن آلية سحى الليل والنهاء أي والله الليل والنهاء الليل والناس نائمون فيه من مخلوقات الله ما لا يتعيش إلا في الليل ولا لا من الذي يفق عليه الله عز وجل وما أكثر الذي لا يعيش إلا في الليل ولا, يأخذ و ولا يدرك أنفقته إلا في الليل ثم أنت نائم هنا وفي القارة الأخرى الناس يعيشون هي ذو الله السحى الليل والنهار ثم قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والعرض احصوه لي شوي من كثير؟ ما يحصيه الا الليل أعطاه سبحانه وتعالى ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض وهذا أمر لا يحصيه إلا الرب عز وجل كأنه لم يغض ما في يمينه يعني هذا الذي أنفقه ما نقص شيئا مما في يمينه لم يغض ما في يمينه فإذا في هذا الحديث اثبات أليلي الله عز وجل هنا كما قال تعالى الله يحمي يعلم ما تحمل كل انت وما تغيظ الاصحاب وقال تعالى وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجودي فهو لم ينقص ما في يمينه كل هذا الذي انفقه منذ خلق السماء دوار وما قال ومما قال الرسول الى يوم القيامه ينقص ها؟ ما ينفقه الله عز وجل من, من, من قول الرسول إلى يوم القيامة ها؟ لا يغيب يعني قلب الأول لا يغيظها نفقه إلى يوم القيامة والله أعلم ثم قال وقد أجمع اهل السنه على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين الصواب لا لا تماثلان عندكم التدام؟ شاء الله يعني يكون في جزء أنه أي تفسير الادعاء بالنعمة والقوة معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافه إن الله تعالى من قبل القيود معنى تأباه اللغة أي لغه العربية لأنها التي نزل بها القرآن كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اللغات العربية تأبى أن يكون المراد بلد النعمة والقوة لا مطلقا ولكن في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله فان الله تعالى قال لما خلقت بيدي يقول ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي اللغه التابعة أن يكون المراد باليدين هنا النعمة والقوة لماذا؟ قال وليس سبحاني يقول المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي لأن نعمة الله لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصلها هي نعمتان فقط وقوة الله هل هي متعددة ولا واحدة واحدة كيف يقول بقوتين إذا لا يصح أن يكون المراد باليد في هذا السياق بالذات أن يكون مراد بها النعمة أو القوة وقد مر علينا مرارا كثيرا بأن تعيين المعنى لللف يكون بحسب السياق فقد يكون هذا اللف محتملا لمعنى في السياق لكن لا يحتمله في سياق آخر ثالثا أنه ورد أنه الله يدينه وياه. أنه عندي إنه أنه ورد إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى لصياسة التثنية بل يداه مرصودتان لما خلقت بيدي ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيرة الكثير وهذا يدل على أن بينهما فرقا إذا كان بينهما فرق فكيف يصح أو فكيف يفسر هذا بهذا وهو واضح ايضا ولكنه يختلف عن الوجه الذي قبله قال رابعا أنه لو كان بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو, ونحو ذلك اولى لو كان المراد باليدين قوه لقلنا إن إبليس مخلوق بيد الله يعني بقوة الله ولصح أن نقول إن الجمل مخلوق بيد الله ولا صح ان نقول إن الخنزير مخلوق بيد الله وهكذا وهذا امر لا لا لا أحد ما خلق الله شيئا بيده إلا آدم وورد في بعض الآثار أنهم استنفدا كتب التوراة بيده وأنه غرس جنة عدن بيده نعم طيب يقول وهذا, وهذا ممتنع ولو كان جائزا لحتج به ابليس على ربه حين قال له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يقول ابليس وانا يا ربي خلقتني بيدك فلا, بي فلا فرق بيني وبينه او فلا فضل له عليه خامسا ان اليد التي اضافها الله الى نفسه تصرفت تصرفا يمنع ان يكون المراد بها النعمه من اللي عندها الطبقه الاخيره ألف عندهم اربعه ها ها عندك؟ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ان ها ها ها ها ها ها ها ها وردت على وجوه تمنع أن يكون المرد فيها النعمة أو القوة هذا التأديل رأيناه أنسب هي. لأن اليد التي أضع في النفس تصرفت تصرفا هذا وإن كان له معنى يعني محتمل تصرفت يعني معناه وردت مصرفه لكنها فيها إهام أن تصرفت يعني هي نفسها تصرفت وهي ما تصرفت فالصواب النقول وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة تجاعت بلطب اليد والكف أو جاءت تجاعت بلطب اليد ها؟ وين نعم أين نجد يد الله قال بل يجاه نبسودتهم كذلك أيضا جاءت برفض الكف السماوات السبع وراء السبع في كف الرحمن كخف الثلاث في كف أحدنا كذلك أيضا جاء إثبات الأصابع لله تعالى قلوب بني آدم بين اصبعين أو العباب بين اصبعين من أصابع الرحمن وكذلك جاء القبض والهز القبض والهز يكون باليد مثل قوله ويقبض الله السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك كل هذا يدل على أن المراد باليد اليد الحقيقية عندك تخريج الحديث من رواه همم الله تبارك وتعالى يوم يقول عن الملك الله طيب قال وهذه التصرفات والصواب وهذه الأخير وهذه الوجوه تمنع أن يكون مراد بها بهما النعمه أو القوة. في الواقع وجهان وجهان يرد بهما في كل مسألة فيها تأويل أشرنا إليهما في كتاب شرح لمعة الاعتقاد تم مختصر وهو ان كل تأويل نرده بأنه مخالف لظاهر الله ولإجماء السلف. هذا في كل تأويل في اليدين في العينين في الساق في القدم في كل شيء أي انسان يحرف هذه الأشياء فإن نرد عليه أول ما نرد بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ثم يكون هناك وجوه خاصة في بعض الصفات المحرفة يرد بها ايضا نعم نعم. كفوا كفوا. فالجواب على هذا أن السلف لم يتحدثوا بها لأنه ما ما في زمنهم ما يجب الكلام فيها. فأبقوها على مقتضى ثلاث الثلاث اللغات العربية. لأن القرآن نزل باللسان العربي. ولهذا ما تجد عن الصحابه رضي الله عنهم ما تجد خوضا كما كما تجده. في كلام التابعين ومن بعدهم لأن الشيء إذا لم يثر وش يبقى على ما هو عليه ولذلك ما تجي لهم كلاما كلاما يصل إلى حد العمق الذي كان عند كأخير نعم الذين ينفون ليسر الذين ينفون لله نعم ما نقول لهم المشركين والنصار قالوا يلهم الله مغلولا اليهود. اليهود نعم هم التفاضل أقرروا إيه نعم. اليهود أقرروا هؤلاء أنكروا فصار اليهود في هذا في هذا الباب خير من أحد ما هو من ما في السقي ولا قوة الله المغلوطة الحاصل إن إن إن الله العافي هؤلاء المحرفون هؤلاء المحرفون تعبت وطورة يعني حتى ان بعضهم قال بعض السلف قال إني لأ لأ انني إني لأتحدث عن قول اليهود والنصارى ولا أتحدث عن قول جهمية نعم لأن قول جهمية أعظم وأخضر الباب السادس عشر في عيني الله عز وجل قال مذهب آل السنة وجماعة أن لله عندي إنا ان لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على وجه اللائق به نعم مثلا درسنا جماعنا لله عينين اثنتين وقوله ينظر بهما حقيقة هذا انما اخذ من المعنى لان النظر انما يكون لماذا في العين وإلا ما جاء في, مثل ما جاء في القرآن أو في السنة أن لله عينين ينظر بهما بهذا اللفظ لكنه مأخوذ من المعنى ولذلك عبر ابن خزيمة في كتاب التوحيد عبر بمثل هذا آل التعبير. قال إن لله عينين حقيقيتين ينظر بهما نعم قال على الوجه اللاعق اترازا من ان تكون هاتان العينان مشابهتين من أه؟ ممتل. او مماثلتين ممتل. لا المخلوقين بل هو على وجه اللائق به تبارك وتعالى اعين المخلوقين مختلفة ولا لا أه؟ في ماذا؟ في الكبر والصغر واللون أه؟ والقوة وقوة وبعث وكذلك ايضا في نفس الشق الشق كل العيون مثل العيون عرض مثل مثل عين الانسان عين تقريبا وليس تحقيقا بتحقيقا حجاج حقق لنا ان عيون الجن مثوره بالثور لا بالعرض وهذا يحتاج الى اثبات إلى فإن ادعى أنه قد شاهدهم قلنا فيك نظر الآن وإن قال لم أشاهدهم فإننا في كلامه ففي كلامه كلام نظر من شاهدهم قاد من شاهدهم قاد من شاهدهم قاد على كل العالم ما عنهم لكن في غير الجين من هؤلاء الناس عدينهم حدثني عامي يقبل هذا الحديث فدي. على كل حال أعين بين المخلوقين مختلفة فإذا جاد الاختلاف بين أعين المخلوقين مع اتفاقهم في كونهم مخلوقين فالاختلاف بين عين الخالق وعين المخلوق من باب اولى ولا شك في هذا وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة هما الضمير على العينين فمن ادله الكتاب قوله تعالى تجري باعيننا تجري اي تسير والضمير يعود على السفينه التي صنع نوح عليه الصلاة والسلام فان الله تعالى لما دعا نوح ربه قال رب اني مغلوب فانتصر قال تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ما معنى تجري بأعيننا قال بعض المحرفين إن هذا يدل على أنه لا بد أن في القرآن مجازا لا بد أن يكون في القرآن مجاز لأننا نعلم علم اليقين أن هذه السفينة لم تكن في عين الله ولا, ولا ملاصقة لعين الله فالباء ليس للضربية وليست للملاصقة إذن فلا بد من من مجال ولكننا نرد عليهم بأن هذا الأسلوب العربي تجري بعيني معناه أنه يلاحظها عز بعينه يلاحظها بعين ويراها بعينه ويكلأها ويحفظها وهذا أسلوب عربي حتى مثلا الإنسان هو والله أنت بعيني من الغلاف عندي أنت بعيني ماذا هو فراش في عينه ولا لا لا لكن معنى أنني من شدة مثلا محبتي لك ألاحظك بعيني ولا تريب عنها والحاصل أن قوله تجري بأعيننا لا أحد يدعي ابدا لا أحد يعرف اللغة العربية يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة في عين الله أو عليها هذا شيء لا يمكن أحد يدعيه إذن المعنى تجري مصقوبة بنظرنا لها بأعيننا هذا معنى الآية ولا تحسن غير هذا, هذا. ولكن يبقى أن, أن نقول انت اتيت بها للاستدلال على ان لله عينين مع ان أعين جمع وجوب على ذلك كما إن شاء الله تعالى ان نقول ان الجمع في اللغه العربيه من العلماء من يرى ان اقلهم اثنان كما في قوله ان توبا الى الله فقسطت قلوبكما ومعلوم انهما اثنان وليس لهما الا قلبان فقلوب هنا جمع ومع ذلك يراد بها الاثنان فتجري باعيننا اي بعينين لنا واضح هذا وجه والوجه الثاني ان نقول ان اقل الجمع ثلاثه ولا يمكن ان يكون اقل الجمع اثنان او اقل الجمع اثنين الا بدليل بدليل شرعي او حسي فقصرت قلوبهما الدليل على انهما اثنان الحسن والواقع الجماعة صاف الجماعة أقلوا الجماعة أثنان بدليل شرعي أما إذا لم يوجد دليل فالأصل أن الجماعة أقله ثلاثة وهذا هو المشهور نعم ما يعني برعايتنا لا هذا لابد أن نفسنا بالله بظاهر الله شكرا ولو فسرها إلا إنسان يقول برعايتنا بأعيننا، لأنه لو لم يأتي بأعيننا صار توزد، صار توزد لأن الرعاية لازم منها العين، نعم، فإذا قال إنسان تجري مثل بمرأ منا، بمرأ منا، نقول الرؤية في ماذا تكون؟ بالعين، فإما أن فإما أن يفسر مرأ منا هي بأعيننا، نراه بأعيننا. او احسن واوضح ان يقول بمراه منا باعلن يؤكد لانه خطيره قال ومن ادله السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باعور هذا قاله وهو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال الدجال الذي ياتي يوم قرب قيام الساعه قبل نزول عيسى ولا بعده وقبل أجر ولا بعده؟ قبل أجر. قبل أجول. نعم. هذا الدجال يتبعه سبعون ألف من يهود أصفهان أو أصفهان. انتبه لا أنا أصفهان وانت وانت قال في إيران. نعم. الدجال سيكون في إيران يهود. يتبعه من يهود أصفهان من يهود أصفهان اليهود أكثر من سبعين ألف. يتبعه سبعون ألفا عليهم الطيالسة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم هذا الدجال يأتي بفتنة عظيمة جدا فتنة ما من أكبر ما يكون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما, ما من فتنس بين خلق آدن إلى أن تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال لأنه يأتي إلى القوم يدعوهم يقول أنا ربكم فعبدون وعيون عليه إلى أي عليه أصبحوا وارضهم منخلة أمس عشب ترعاه الإبل والبقر والغنم والآن يابسة هامدة ثم يأتي الى القوم يدعوهم يقول أنا ربكم فعبدون فيعبدون فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيصبحون مخصبين هذه فتنه ولا لا فتنه كبيره لا سيما للعراب اللي ما همهم الا الراي والمواشي فتنه من اكبر الفتن لكنها لمن عصمه الله ليست بفتنه لان لان له علامات ظاهره منها هذه العلامات السيئه إن انه اعوض أنه اعوى فإن قال قائم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الفارق بين الرب والدجال أنه اعوى مع أن العقل يعرف الفرق بينهما هذا مخلوق وهذا في الأرض والرب عز وجل في السماء فلماذا لم يذكر الأدلة العقلية نقول لأنه في مقام الفتنة في تغيب دلاله العقل تغيب دلالة العقل ولا يبقى عند الإنسان محل للتفكير نعم ما يبقى محل للتفكير ولهذا من أحسن ما يكون أن العقل الثابت عند حلول الشبهات فهذا الدلالة العقلية لا انها ثابته على أن هذا الدجال ليس يقرب لكن الدلاله العقليه مع قوه المهاجم من هذه الفتنه قد, قد تختفي ولا يذكرها الانسان لكن العور خفي ولا ظاهر ظاهر ما يبقى انه اعور بمجرد ما اشوف هذا الخبيث وارجلها اني يعصمني واياكم من فتنته بمجرد ما اراه اعرف اني الدجال ما حاجه اعمل فكري والفتنه اللي عندي الان وقوه الهجوم هجوم الشر من عنده هذا كله يزور بهاي العالم هو إنه انه اعور وان ربكم ليس باعور ادعى بعض الناس ان هذا الحديث لا يدل على صفه العيب وقال ان المراد بالعور هنا العيب يعني إنه معيب وإن الله ليس بمعنى. لكن هذا القول باطل، لأن كل أحد يعرف أن معنى أعور في اللغة العربية، آه، يعني ما هو إلا عين واحدة. فصورة على سوسالم يقول العورة البين عورها والمريض البين مرضها والعرج البين ضلوعها. لو كان العور بمعنى العيب لكانت في الحديث تكره، فالعور غير العيب. ثم إنها في ألفاظ الحديث الذي الراغم عمر غير أعور العين اليمنى العين أعور العين واضح لا ك كان عينه عنبة رافية وهذا واضح أن المراد بالعور هنا فساد إحدى العينين نعم يقول ينظر إليكم أزيلين قانطي الشاهد قوله ينظر والنظر يكون بالعين وهذا طرف من حديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم ازلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فردكم قريب قال ينظر إليكم ازلين أي واقعين في شدة أي آيسين من فرجها فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب لأن من عرف الله عز وجل ما يياس ما ولا يقنط من رحمته كما قال إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون التائهون الذين لا يعرفون قدر الله عز وجل وإلا فإن من عرف قدر الله لا يمكن أن يقنط ثم قال دليل ثالث حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تها إليه بصره من خلقه حجابه النور وهو جل وعلا نور هو ذاته نور وحجابه النور فالحجاب نور على نور هذا النور العظيم لو كشفه الله عز وجل لأحرقت سبحات وجهه من تها اليه بصره من خلقه سبحات يعني بهاء الوجه ونوره وعظمته تحرق من تها اليه بصره شر بصره من خلقه طيب وما وما لم ينتهي اليه بصره ها عجيب نقول بصره ينتهي إلى كل شيء, إلى كل شيء. وعلى هذا المعنى لا لأحرق السبوحات وجه كل شيء ولكن من رحمته جل وعلا ومن حكمته ان احتجب عن خلقه في هذه الحجب النورانية حجب عظيمة ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك قال نور أن أراه يعني في نور عظيم ما استطيع ان اراه وقال رايت نورا وقد اختلف اهل العلم في معنى الحديث هذا فمنهم من قال رايت نورا يعني رايت الله يعني الله نور ومنهم من قال رايت نورا يعني رايت, يعني رأيت النور الذي احتجب به الله عز وجل وهذا اقرب لانه سوء الهر رايت ربك فلو كان قدر عهد قال نعم رايته اما ان يقول رايته نورا فهذا فيه في اخفاء وفيه الغاز في جواب والمعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجاب بشيء يجيء بجواب واضح نعم هنا نورا رأيته في نعم؟ لا قال نور يعني بيني وبينه نور قال فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوق والصواب لا تماثلان أعين المخلوقين ولا صف تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل انتبه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل أفادنا المؤلف من قول بلا دليل أنه يجوز صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه بدليل طيب وإذا وجد دليل يعين المجاز، فهل نقول إنه مجاز صرف عن ظاهره بدليل أو نقول ان هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة هذا هو, هو الصحيح، ومعلوم أن حسابتي لهذا الكتاب قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه خلسان بن تيمية ومن القيم وجماعة من العلم أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا سيما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وأنهما عينان حقيقيتان. تريقان بالله عز وجل ولا تماثلان أعينا المخلوقين كسائر الصفات وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالى تجري بأعيننا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوى وتقدم أنه لا ستحييق معناهما إلى العلم والرؤية كما قاله بعض المحركين لأن ذلك خلال لأن ذلك صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل ولأن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله ينظر إليكم وقول لا احرق السبحات وجهه من تألي بصره من خلقه وقوله إن ربكم ليس بأعوى وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بالله بأن لله عينين. لكن لو قال قائمة هل تقول بأن هذه العين كاعين الخلق فيها بياض وسواد وعروق وكذا وكذا الجواب لا لا يجوز أن نقول ذلك لأن الله ليس كمثل شيء بل نؤمن بعين ونؤمن بأنها تليق به ولا, ولا يمكن أن نمثلها بعين المخلوقين وهل يمكن أن نكيفها ولا يمكن تكييفها، لما سبق في أول الكتاب من أم التكييف، قول على الله جايز علم. ثم قال الباب السبعة عشر، في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. عندما أقرأ صفة اليدين والعينين، هل أقول صفة اليدين، ولا صفة اليدين؟ الأخير، أحرف الألف. يعني ابن مالك يقول إن ساكنان التقى يكثر ما سبق. وإن يكن ليلا فحذفه استحق ولهذا عندما نقرأ قول الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله هل نقرأ كذا؟ لا نقول وقال الحمد لله وقال الحمد لله نحذب العالم ومنه البيت الذي ألغذ به لقد طاف عبد الله بالبيت سبعه لقد طاف عبد, عبد الله بالبيت سبعه لقد طاف عبد الله بالبيت سبعه وحج من الناس الكرام الافاضل من الناس نعم لقد طاف عبد الله بالبيت سبعه وحج من الناس الكرام الافاضل ويثم صالح يجي لنا وشل البيت هو هذا البيت هذا دو تعال بابادر عليك البيت شف قد عليك ان كان لحن لقد طاف عبد الله بالبيت سبعه وحدة من الناس الكرام الافاضل كلامك ما تعرف نحن كل هذا غلاء لكني أقول كل هذا صحيح وافسر له الكلام طيب إذن صفة اليدين والعين خاصة من الكلام البيتية لأنها مهم موضوع البحث صفة اليدين والعين وردت على ثلاثة أوجه الافراد الإفراد والجمع فمن أمثلة الافراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بيده هذا مفرد وقوله تعالى ولتصنع على عين تصنع بمعنى رب والخطاب لمن؟ لموسى وصناعة كل شيء بحسبها فصناعه الإنسان يعني تعني تربيته وقول على عيني هل منكم أحد يفهم تصنع على عيني بمعنى أنك ترى عليها نعم أبدا ما أحد يفهم ذلك لا من حيث الله ولا من حيث المعنى أما من حيث المعنى فلأننا نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم تربى بالارض ما هو على عين الله وأما من حيث الله فإن مثل هذا التعبير تصنع على عيني يعني أنني أراك بعين وأراقبك وألاحظك هذا هو معناه الذي لا تقبل غيره ولكن الشاهد من هذا الحديث من هذه الآية جاءنا بها للاستشهاد على إيش؟ على رفع، على عين. ومن امثله الجمع قوله تعالى أو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم يروا يعلمون ولا يشاهدوا نعم يعلمون لأن العلم أعم من المشاهدة فأنا أعلم سواء عن السماع وعن طريق المشاهدة أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا جمع انعاما وهي الإبل وغير من الان فهنا قال مما عملت أيدينا جمع انعاما فهم لها مالكون وقول في العين تجري بأعيننا يعني سفينة نوح تجري ونحن نراها بأعيننا ونحفظها ومن انتراث اثنيع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يداه اثنتان نعم في شيء في مثال اخر لما خلقتم بيدي لكن هذا سبقت في اول كلام ولهذا هذا ما كررناه نعم سبقت اي نعم لم نكررها بل يداه مبسوطتان واطمئنوا بالله عز وجل ومن وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن هناك اثنية يقول هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه ولهذا لعلكم تحررون الحديث لأن دورناه ما وجدناه في الوقت ما إلا في مختصر الصواعق البنقيم ولكنه ما عزع ما ذروا فلان أو فلان حتى نعرف قال ولم ترد زين ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية وإنما وردت في الجمع فقط. هذه هي الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين والجمع بين هذه الوجوه أن يقال واعلم قبل أن نذكر الجمع أنه لا يوجد تناقض بين الكتاب والسنة لا بين الكتاب بعضه مع بعض ولا بين السنة بعضها مع بعض ولا بين القرآن والسنة لأن كل من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يوجد تناقض فإن رأيت شيئا ظاهر التعارض والتناقض وجب عليك أن تعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك وجه الجن فإن لم يتبين لك فما موقفك موقفك أن تكل ذلك إلى الله وأن تقول امنا به كل من عند ربنا لكني اقول لكم إنه لا يوجد شيء من القرآن والسنة ظاهر التعارض إلا وجد له وجه جن أو وجد له مخرج من هذا التعارض لكن الناس يختلفون في تخريج هذا الذي ظهره تعاف الجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي تثنيه ولا الجمع كيف الإفراد لا ينافت تثنيه ولا الجمع لأن المفرد المضافع فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر صح المفرد المضاع ما يدل ما ما على, على ان المقصود به واحد فقط بمعنى ما يستلزم والدليل قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها هنا قال نعمه الله ثم قال لا تحصوها إذن فنعمه مفرد لكن يراد بها الجن والكثره فمثل عين الله ويد الله ده المفردة تشمل كل ما ثبت لله من يد أو عين إذن لا منافاة الآن بين المفرد وبين المثنى والجمع نعم إذن الله مفرد لأن المفرد